Qad كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا برآ وكم ممن تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إِلَّا قَوْلَ إبرهِ مَ لِأَبيِي إِلَّا قَوْلَ إبرهِي مَ لِأَبيِيهِلَ أسَْوفًِا لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لكك مِنَ اللَّهِمِ شَيْ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ